عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها ولا يشترط وما يشترط لها وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وما ينبني عليها وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة فإن القرآن حق ولازم, ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد ولا ولا ولا بد فمن وفق وما يتفرع عن الحق حق ذلك كله حق ولا بد فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا إن فتحت له في في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية ولنمثل ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن وساعة رحلة المعارض المعارف الجليلة، فانها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت وأنه أوصل, وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم ولم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 ولهذا يعلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإشثانه لأنها من مقتضاها وأثرها مقتضاه. مقتضاه. عندي من مقتضاها ومن مقتضاه عندي عائد نعم. منها قوله تعالى إن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 وأنك لا تنال رضا الله إلا بآدائها إلا بآدائها بأهلها لا. وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك لهدتها لذلك لأنه بيضا الله ما له, ما له أو ما له ذكره هنا لا إلا ما ذكر أبلغة الآية تقول أنه لا ينال لله إلا بذلك وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك الأداء ت... لأهلها إلا بذلك وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل, است... بالعدل استدللت بذلك هذا واضح إن الله يأمركم أن تعدلوا مالك الآية هل أحفظها وهي عندي ها؟ لا. إلا إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها هذا أمر بأداء الأمانات هل يستلزم الأمر هذا أن نحفظها ونحافظ عليها نعم لأنه ما يتم الاداء إلا بلا ولهذا لو أعطيتني أمان وضعتها على العتبة في عند الباب ما أدى لها ما ما ما طبعا هذا من ما هو الدليل على وجوه حفظ الأمان في حرز مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط قلنا الدليل إن الله يأمركم أن تؤدي الامانه إلى اهلها لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك ها؟ إلا التزام هذه هذه التزامة وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على كل حاكم بين الناس في نعم. على كل حاكم أن كل حاكم بيننا. على أن كل حاكم استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من ال... أن يحصل من العلم ما يؤهله لذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق وبين وبين الزوجين، لا، كشقاق بين، كالشقاق بين, وبين؟ لا لا. كالشقاق بين الزوجين، لا أنا، الزوجين بين الزوجين حيث أمر الله أن بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها ويعرف ويعرف الطريق التي توصله إلى الصواب منها وبهذا وبهذا بعينه نستدعي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 والمنهج عنه عنهم وعلمه فكيف يتصور أن, يت أن يتمثل الجاهل أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو, يج أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوقف ذلك على العلم بالمعروف, وال وال بالمعروف والمنكر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 لست حالتي تركي ما لا يعرفه العبد قصدا قصدا وتقربا وتعبدا حتى يعرفه ويميزه عن غيره ها, إيه؟ كلها ها؟ اذا كل همت هذه اذا فهو امر بها وبما سمى الا إذا اذا امرنا فهو امر بها وبما رسم الا فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم احكام الزكاة والذي ما عنده مال ما يجب إلا إذا كان من باب فرض الكفاية ما وجدنا احد نقابل بذلك والإنسان الذي يجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم احكام الحج بخلاف الآخر وعلى كل حال ما لا يتم الواجب ولا به فهو واجب وهذه القرارة الزقرية الوصولية هي من هذا الباب دلالته التزام فهو وجوب التدع نعم نعم يمكن أن أمر له وهو عالم بالحكم الشرعي. وعامل عالم بالمعروف وعالم منكر. نعم، ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي بكل ما يرمي به والركوب لكل ما يركب وعمل, وعمل آلاته وصناعاته مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة, بشهادته وشهادة ملائكته وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن أنت... هذا واضح لأن هذا العلم هم لا تقول شهادتهم فيما علم أما الجاهل فلا، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يشهد إلا بما علم فلا يشهد بما ظن إلا أن يشهد به على وجهه فيقول هذا الرجل فعل ما سدل القليل على أنه أتى ما سدل القليل فعل فالحاصل أن العلم إن إن الشهادة لا بد لها من علم ولهذا قال شهد الله وأنه لا إله إلا هو الملائكه وأولو العلم اي شهدوا أما الجاهل فليس عنده من الآيات الدالة على وحده إنسان الله ما يستطيع أن يسهد بذلك هنا <تصفيق> <ها؟ إينا. تصفيق> نعم <تصفيق> ما يجوز أن تستفتي إلا من تعلم أنه عالم أو يغلب على ظنك لان قد يكون الإنسان حياناً ما يصل إلى العلم إذا أعتبرت لا يعرف أهلها ما يمكن أن يصل إلى العجل لكن إذا رأى هذا ضجل يأتيه الناس ويستفتونه وهو يفتيهم فهذه قيمة ما. ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم, أن يجعلهم للمتق ومن ذلك أن سؤال, سؤال ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم سؤالة. يقتضي سؤالهم سؤالهم الله سؤالهم لله أو سؤال الله في حمزة في الله ماشي. إيه ماشي. سؤالهم الله يقتضي سؤال سؤالهم الله جميع ما تتم ها؟ سؤالهم الله إيه سؤالهم سؤالهم الله لأن مضمومة. إيه. سؤالهم الله ومن ذلك سؤال يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم به الامامه الإمامة في الدين من علوم ومعارف من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق طازلة لأن سؤال العبد لربه شيئا شيئا, شيئا, شيئا سؤال لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به كما إذا سأل العبد كما إذا سأل العبد الله الجنة والسعاد به من النار فإنه يقتضي, سؤال فإنه يقتضي سؤاله كل ما يتأكل كل ما سؤاله, سؤاله بهمير نعم بالنصر نعم يسؤاله بالنصر اكتب هنا إذا الله نعم نعم فإنه يقتضي سؤاله كلما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثناء على المصلحين وأخبار يوجد اللهم ان النجاح من؟ يشمل. يشمل وسائل هنا على المصلحين ومن ذلك ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والاصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل أنه لا يصلح عمل المفسدين فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه على أن كل فيه صلاح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 بحسب استطاعته بحسب استطاعة العبد كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد, إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ومن ذلك قول قوله تعالى وبشر المؤمنين حرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به والأمر بكل ما فيه والأمر بكل ما فيه حس وتحريض على القتال وما يتوقف على ذلك ويتبعه, ويت... ويت... ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من في واجتماع الكلمة ونحو ذلك ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت, تخ وكانت تخفى, تخفى وكانت عادة وكانت عادة على أكثر الناس كثبوت الصيام والكثبوت وال... الصيام والفطر ولا؟ إيه. عندي الفطرة. كثبوت الأهلة عندي. مه؟ نبي عندك أهلة هم؟ كثبوت الصيام والفطر. كثبوت الصيام والفطر والحج وغيره بالأهلة. ايه ايه هلها؟ ها؟ نعم. وغيره والحج وغيره بالاهله ابلاغها بالاصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها وكذلك يدخل فيه الله كل ما يا الله دقيق في هذه ولا يعني يستوحش من المخترعات العصرية بينما كان في وقته ينكرون أن تثبت الاهله به ولكن او بالبرقيات او ما من ذلك ويقول بعضهم من يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك الصوت نعم لكن من يكون الله من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك والرمي وكان الناس بالأول يرمون قبل أن تأتي الداعر قبل أن تأتي المدافع هذه كان يرمون بالأسواق يمشون ويرمون بالبندق هنا المهم من هذه الوسائل وهذه وسائل ما هي ما يقال هذا بدلة كما اشتبه على بعض الناس طب ناس يقول إن هذه الوسيلة ما هي موجودة في عهد رسول أصحاب وسيلة حفظ الأن بالأشط على بالمسجل هذه من موجودة هذا رسول أصحابي فهي إذن بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فتسجيلاتكم هذه واشتطتها كلها في النار لأنها بدعة هذا صحيح غير صحيح ليش لأن, لأن هذه صحيح. وسيلة صحيح. وسيلة ما أنا ما رح أتعبد لله بأن أضعها في هذا المسجل واجب هذا عباده إنما هذه وسيلة مثل ما إن الأقلام اختلفت في عادة الرسول يكتبون بماذا في العدان في العدان وما أشبهها مقصب العلق شبهها مما الآن اختلفت اختلفت الأحوال نعم يكتبون بالورق قليل يكتبون بالعظام يكتبون بالحصى بالإخاء وما أشبهها فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القف او الغاية. فوسائل الم... فوسائل المشروع نعم مشروع. <تصفيق> نعم. بالنسبة شيخ ممكن, ممكن ت... يعني تكون هذه قاعدة أن البدع لا تكون الا إيه... إيه... الا ما قصد بذاته إيه. أما ما كان وسيلة لغيره فلا. هذا واضح. ان الوسائل لها هتحكم المقاصد. نعم. نعم. لا أنا. نعم نعم ما إنما السمع المسجِّد لغرس القرآن فقط. نعم، لو لو أردنا واحد قال بدل من أن يخلي واحد يقرأ والناس سمع بخلي هذا المسجِّد يقرأ والناس. قد نقول هذا ليس لس بمشهور. لأن هذا المسجِّد ما ينال أجر الآن، وإلا لقلنا إنه يصح يخليه عند المكرفون ويزن بذال المواد. نعم. مثل يفعل بعض الـ أنا سمعت بعض البلاد الإسلامية. ها؟ ما أنت والله زي زي برج من الإسلامية جاعلين مسجل على إذا الساعة إذا وصل الساعة إلى الوقت ينفتح ثم أذن هذا مسجل <تصفيق> المهم إن, إن هذا حصل لأن الأذان عبادة ومثل هذا المسجل ما هو بتعبد جمادها هنا ثم الذي لا يحفظ القرآن يشيطس يستمع المسجل ما في شيء نعم نعم لأنه يسمع عليه لتلاوتي فقط لضبط مثل ما ينظر إليه في المصحف الورق كذلك يسمع اسمع. ما أظنه اللهم إلا كان له الاجر بما يقوم من قلبه من الخشوع يمكن إيه إيه يمكن أما أنه نقول أنك مثل ما لو سمعت واحد يتلو فلا تبضح لا لا يسمع نعم عليه يحصل لها الأجر بما يحصل لقلبه من الخشور والانابه وتدبر المعنى نوع. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين ومن الآلات الحادثة وكذلك وكذلك وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي, منع لا يقتضي منعها، فكل أمر. وهذا الصوت أيضا. نعم. فكل ما فكل أمر ينفع الناس، فإن القرآن لا يمنعه. بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به، وهذا من آيات القرآن وأكبر من آيات القرآن وأكبر براهين أنه لا يمكن أن يحدث علم أنه لا يمكن أن يحدث, أنه لا يمكن, أن يحدث أنه لا يمكن أن يحدث علم أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرده. ف... نه. نه. أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه فإنه يريد بما تشهد به العقول جملة وتصيلا أو جملة أو. جملة أو تصيلا ويرد بما لا تهتدي إليه العقول أو يريد. أو يريد. أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول وأما وروده بما, بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس, فه والحس والتجربة شاهدان بذلك فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته لا يخبر بإحالته بل بل نجد بعض تجد نعم تجد بل تجد بعض الآيات فيها اجمال او اشارات تدل عليه وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا المنضع والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق خلافة نعم نفسه كهرباء الشي... الشيخ الشيخ الرحمن نتكلم وثير ثلخ عن كهرباء وأثاره ومنافعة خلافة هذه القاعدة أن دلات القرآن على الأشياء ثلاثة قسا مضابقة وتضمن والشتاء وأنه ينبغي الإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له بذلك باب عظيم من العلم بالأبواب والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا تتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية تنبط منها الحكام وجدت أنه يأتي بهوائد كثيرة بينما غيره لا يأتي إلا بقليل والمؤلف ذكر أدتها أمهلة لهذا خصوصا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. نعم نعم لا لا لا لأن هذه خبيثة الأخيرة هذه استخدمها الشيوعيون لأبراضهم ظن منهم أن غاياتهم حميدة كان في حقلة من قدرات الحباظ. إذا كان يستمع المستجد وما على شيء هل يستجد؟ نعم يستجد إذا سجد المسجد <تصفيق> يعني إذا لم يستجد القاهر ما سجد المستجد. إذا قلع. إذا لم يستجد القاهر لم يستجد المستجد. ولهذا قرأ زيد بن ثابت. قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها لأن زيدا لم يسجد هل تستنع؟ هل تستنع؟ لا، هو يستنع هل تستنع؟ على هذا القشور ولكن مثل ما قلت في. إن رأيت المسجل ستسجد وا واخبره انه يشترط لها الطهاره عند كثير من العلماء خلوا بالي على بالجزوزيه من في ما هو لكن تمر هذه على هذا نبراه في, في الشريط يظهر الصوت فقط ولا القارئ ما هو في نفس الشريط في نفس مو كان هو مع نعم هو هذا يعني هو مع أي هذا قد نقول يا قرأ نعم أي سجو ذلك صاربي عشان <تصفيق> لا لا ثلاث صفه اجل يضبط القراءه الشيخ الكليه بنقرا ايش الذي يضبط يضبط الا ربما يمل الاثم من قراءته او ربما تكون قراءه القارئ هذه جيده وتثير خشوع او تدبر اكثر <تصفيق> خيارة الاسماع المسجد بما يتعفنه للضبط قراءة المسجد لا لا هو قراءة معه القراءة معه يعني المتابع لا بالأول قلت يعني ما يجد تعبد الاسماع المسجد إنها نعم بدأ سماع ليه تعبدلا لا إلا فيما يحصل لقلبه من الخشوع والتدبر فهذا يؤجر من هذه الناس لكن المهمة الذي يقرأ عنده إنسان واتفقوا وياه على أن يقرأ يسألت كذلك لأن هذا يكون القارئ له بكل حرف عشر حسنات والمستمع كذلك. فلا ما كما أنه لا يتابعه في الصلاة فلا أدلت على جميع معناه ها؟ ها؟ فهو أدل على ذات وعلى الصفه وهو السم فدلته على ذات والصفة جميعاً مطاطعة ودلت على حده ما لا ترمن أن يدل الله على جزء معنا القاعدة الثانية عشرة الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه وهذا في مواضع متعددة من القرآن منها الأخبار في بعض الايات منها في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون. ويعتذرون ويعترفون فنحمل كلامهم ونطقهم أنهم فنحمل كلامهم ونطقهم أنهم في اول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك ثم إذا خت ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد وراوا أن الكذب غير مفيد لهم أخبرث فلم ينطق وكذلك الأخبار وكذلك الأخبار وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه مع أنه أثبت الكلام مع فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم. على وجه التوبيخ لهم والتقريع فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير... على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم والإثبات يوضح أحوالهم ويبين... ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ هو يضع العقوبة موضعها ونظير ذلك أن في كمال بهم اذ وضع عندكم ايه هو ها هنا اذ يضع العقوبه موضعها إذ, اذ وضع العقوبه موضعها ونظير ذلك ان في بعض الايات أخبر أنه لا لا عن لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان وفي بعضها أنه يسألهم ماذا كنتم تعبدون وماذا وماذا اجبتم المرسلين ويسألهم عن اعمالهم كلها ماذا كنتم تعبدون في كنتم تعبدون مثلا هون لي؟ مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا مثلا لا ولمناديهم حتى اذا جاءوا اذا لا من ماذا تعملون تعملون لكن ماذا كنتم تعبدون نعم. ها؟ نعم. ما في نشوف دوروا هذا انا, أنا عن ذهني بدي لك الصح اي ممكن خبيثه famoso ما المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الامور المجهولة فانه لا حاجة الى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل امورهم ودقيقها والسؤال المثبت أو المثبت. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة وفي كيف <تصفيق> مهاني. مهاني. مهاني. مهاني. مهاني. مهاني. مهاني. مهاني. وفي بعضها أثبت لهم ذلك فالمثبت هو الأمر الواقع والنس والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه إلى آخرها والمنفي هو الانتفاع بها. لا يخال، لا يخال، لا ما <تصفح> يخاف مر... ما تختلف من والمنفي هو الانتفاع بها فإن الكفار يدعون أن يدعون يددعون، يددعون. فإن الكفار يدعون أن تنفع أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالى أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في, ال... كما في الحاق كما في الحاق ذرية المؤمنين بابائهم في الدرجات وان لم يبلغوا منزلتهم وأن الله يج... وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذررياتهم فهذا لم اشتركوا في الإيمان لم فهذا لم اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من من غير أن ينقص من أجورهم من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى بهم ذريتهم وما أتناههم من عملهم من شيء كل مئن بما كسب رهين. لأن قد يقول قائل هذا لك فرعون شوي وذولا من الذلوع. فإن الله نهله نسأل. فليُطاع النازل وليُنتظر المُخترع. ومن ذلك الشفاعة. فإنه أثبتها في عدة مواضع. ونرى. هذا من جسفع الغامه. ففي غامه غرور. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لي صفر وانه لما قارب طلوع الفجر نوخ الناقه وتظلر بالناقه عشان ما يشوف الفجر ها؟ ما دي من ينجيه ها معناه انه لو بغيت تاكل اركض للحجرة الظلمة اللي ما فيها هناك وان كان فيه اخنار بالغلبات ان كان في اول نهار لما طلع الفجر لا لا لا لا ما, صح ما, صح ما صح لا ومن ذلك الشفاعه فإنه أثبتها في عده مواضع ونفاها في في مواضع من القرآن وقيدها في بعض المواضع بإذنه وقيدها في بعض المواضع في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه فتعين حمل المطلق على المقيد وانها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير اذنه ولغير من, ولغير من رضي الله قوله وعمله وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضي الله, من رضيه الله وأذن فيه ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها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 أنه في النار فهم لا أمون ما بحث كما القائد وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكتوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبو أن يستجيبوا لداعي, لداعي آيات الله الكونية والع وال... والعلمية فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم هذا الظاهر إنه من زيادات محمد حامد رحمه الله عليه لأن العبارات هذه ما هي من الشيخ من الشيخ وأنا أذكر من الشيخ رحمه الله حين طبيعات مشاهد فيها أحد الاختلاف أراد أن يقيم عليه دعوة من مشهورة الطلبة الكبار اللي أكثر منها وجوه الشيخ خالد فرض الكتاب <تصفيق> ما يمكن لا في شيء الله كان ما يستحي عيب الإثارات كان ما في شيء يفز نعم لا, لا بس لان كلمه خارق في البحار وكذا هذه رحمه الله ما يتكلم من تاع في بحر التقرير الشيخ يعني هذه عباره شديده جدا لكن هذه قطعاً فيما أعتقد أنها مذير الشيحان في طرحنا والله هنا ولهذا مه موجود عندنا بالنسبة لنا و... وحمل المستعات على على من لم تحق... لم على من لم تحق عليهم الكلمه وهذا هو الحق الذي لا غيب فيه الولا انه يعلق على الكتاب إلا إذا الصحبي إلا عندما كان خطأ واضحاً، حتى لو عملت في الحاشية إلا خطأ بين الواضح كمخالفة نص، هاه؟ إلا ظهر، إلا لم توجد هذه في الأصل، في الأصل المخطوط لم توجد هذه العبارة لأنها ما هي ما هي <تصفيق> وهذا هو الحق الذي لا رب فيه، على وهذا هو الحق الذي لا رب فيه. هذا منتهى لعنده. حتى أنتم بين قصيد، هذا ليس موجودا في الأصل الذي بخط المؤلف. نعم. حتى هذا هذا إذا إذا كان فيه مخالفة نصح. اذا كان هذا اجتهاده وما صحيح شرح لا شرح لا نعم محمد لا تستطيع من, من, من أيه؟ لا لا ما والله هم تصوير عادي لا بس هم بي بي تطبع على لا لازم المراجع هذه هي خطأ, خطأ نعم لا بأس هذا لم أحسن العبارات أحسن نعم عندنا يبقى واحد زوجين و22 يناقش الكلام ده ها إيه؟, ايه ايه لكن طبعا طبعا بس I see.